يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ بتغون فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا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 124. وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبه على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فزق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوهم.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 117. حِلَّ أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله 118. فقلوا مما أمسفن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب 119. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم.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 117. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا مجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بروسكم وأرجلكم إلى الكعبين 118. وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من كُم وإنكم من الغائط أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسفوا بوجوهكم مَا منها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 124. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور 125. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا 117. اعدلوه وأقربوا الاتقوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 118. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم 119. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِن قُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لَوْ كَفَرًا عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَوْ دَخَلْتُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها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 119. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين 110. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سهل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح للمريم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 119. وقالت اليهود والنصارى نحو أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 113. قال رجلان من الذين خافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون 114. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أن 114. وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 115. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وافي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 116. قال فإنا محرمة عليهم أربعين سنة يكيبون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وَطَرَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ أَنَّ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَا لَٰقَدْ قَتَلْنَا نَفْسَكَ قَالَ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 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض بيريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على ذلك إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسي أو فَسَادٍ في الأرض فكأنما, فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا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 يَ هو الَّينَ آم مَنُاتَّقُ الله وَتَغوا إلَل وَسينَكَ وَجاهِذوا فِي سَبِيلهِ لَعََّكُمْ تُفِْحون إَِّينَ كَفَُوا لَ أن, أن لَهَُّا فِيأَرض جميعَِيعَ وَ مِْ لَ مَعَول يَفْتَبوا بهِهِ مِ عَذااب يَوْمِ القيمَ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَتُقْبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ 112. والله عزيز حكيم 113. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم 114. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء.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 يحرفون الكلمة من بعد مواضع يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لَهُمْ في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عباب عظيم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 يَحْكُمُ بِهِمُ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَّ سَوْفَ نَخْشَى وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا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 119. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون 110. أفحكم الجاهلية يبغون 111. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون 112. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء, بعضهم أولياء بعض. ومن وَلَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أن يأتي أَوْ أَمْرٍ مِنْ عندهم 113. فيصبحوا على ما أسروا في أنفس النادمين 114. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أخسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبقوا يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزه على الكافرين يجادلون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله وَلَا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله رسول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنه قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل, أنزل منه قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملع له وهو غضب عليه وجعل وَعَبَدَ القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء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 119. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السكت لغس ما كانوا يصلعون 110. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوفة أن كيف يشاء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 113. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم 114. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليهم جنة ومأواه النار 115. وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة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 وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا لَأَنَا الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ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 لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سفق الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ذلك بيان لهم قصصينا وربانا وانهم لا يستكبرون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 فَسَدَّدَ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 119. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 110. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسق ما تطعمون أهليكم أو قسوتهم أو تحرير رقبة 111. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم 119. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 110. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون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 وَمَنْ قتَ لَهُ مِكُم متَعَِّذًَا فَجَز مِثلُ مَا قتَلَ منِن النَّمْ يَحْكمُم بهِذَ وَعَدَلٍكُم يَحكُمُ بذَا عَدلٍِكُم هَدًَا بالَالِغ وَْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّاوورَة طَعامُ مَساكينَ أَوْ عددَلُ ذلكَِك صُيامَا أَو عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متلعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تبتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلكون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ طُبَذَلَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَلَفَ قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنْ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 117. أو آخران من غيركم إن أنتم ضربة في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت 118. فاحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كاننا قربا ولا نكتم شهادة الله, ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين 119. فإن عفر على أنهم استحقا إثما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسما بالله لشهادتنا حق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن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 اذْقُلَ اللَّهُمَّ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَأَعْلَمْتُكَ الْكِتَابَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ اجْتَبْتُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّا لَنَرَى سِحْرًا وَإِذْ أَوْحَىٰ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۖ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَىٰ بَنِي مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَاءً مِّنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ أَتَسْتَغِيثُونَ بِهِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُ ۖ قَالَ إِنِّي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 تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكثر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما ذلت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيدا